ومن الناس من يجادل في الله بغير علمه ويتبع كل شيطان مريدا كتب عليه أنه ما تولاه فأنه يضل فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إكنتم في ريب من البعث إكنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة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 ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله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 سَلْيَمْتُ بِسَبَبٍ إلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيَقْطَعُ فَالْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَفِيضُ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وص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 والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من النَّاسِ وكثير حق عليه العذاب وَمَن يُهْنِي اللَّهَ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إن الله يفعل ما يشاء